غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ثُمَّ أوحينا إلي كان اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن رَك لا يَحكم بَنَهُم ي يمَ القامَةِ في م كان فيه ياخفُحَمدُ للَّ ي رَبّ العالمين الرَّحم الرحيم مالك يومِدينين إ كانَ بُضُائّ كانستعين